بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستبذ وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقث ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم, كأنهم جراج منتشف مهطعين إلى الداع يقول كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده وقالوا وقالوا مجنون وزدذ فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قدر وحملنا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 أنهم كأنهم أعجاز نخل منقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك كذبت ثمود بالنذر فقالوا أشر من واحداً نتبعه إن إن إذا لفي ضلال وسُعُر أُلقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشِف. سيعلمون غدا من الكذاب الأشف إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبئ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ولذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسول القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطن بِ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فقمسنا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ولذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء أَقَتَدِّ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ أَمْ لكم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُونُونَ نَحْنُ دَمِيعٌ